الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله من الرحيم الرحمن الرحيم الله من الرحيم الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم, ما يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ا م بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ا م ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, هدى للمتقين ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هدى للمتقين, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَكُنَا هُمْ يُنْفِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ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 مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ Mm ... -hmm. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 لهم عذاب عظيم وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وضا ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يقولون الله والذي لا مانع له من ولا يفدعون الا انفسهم وما يشعرون يقول بهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض له اللهم مرض ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون يقلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً يقولون فيهن رزق فزادهم الله رزقا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ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 لكن لا يشعرون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا كَفَرْنَا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 لا نحن استهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين, الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا حلمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إلا ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ فَلَمَّا أَضَاحَ حَتَّى حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُنْصَرُونَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ قوم بكم عميون فهم لا يرجعون قوم بكم عميون فهم لا يرجعون كلا يرجون او كصيب من السماء فيه غلوما وترد وبرق او كصير من السماء فيه غلوما ورعد وبرق يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللهم حيط بالكافرين ان كصيب من السماء فيه غلو مات ورعد وبرق ان كصيب من السماء فيه غلو مات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين اللهم حي بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم يكاد البرق يخطف ابصارهم الا ما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا لَمَّا أَضَاءَ لَهُمْ وَشَوَّفِيهِ وَإِذَا أَغْنَى عَلَيْهِمْ قَوْمٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا كُلَّمَا حَضَرَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا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 131. يا أيضا ناشوا عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 132. يا أيضا ناشوا عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَحَنَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَهُدًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتُكُنَّارَ الَّتِي يُوقَدُ وَالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتُكُنَّارَ الَّتِي يُوقَدُ وَالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ أعزت للكاسر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس النار والحجاره اعدت للكافرين اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا آذى الذي رزقنا من قبل كل ما خلق منها من سمار رزقهم قالوا هذا الذي يوسفنا من قبل واتوا به متشابها واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ طَهُورٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فَلَنَا نَهُلِفُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ كُلُّ هَذَا الَّذِي يُهْدِكُنَا مِنْ قِبَلٍ وأتوا به, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ولهم فيها أزوال طهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن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 وَمِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به, به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّثَلَ نَمَتْ فِيهِ نَمَامَةٌ فَأَصْبَحَتْ عَلَيْهَا طَائِرَةٌ فَأَضَاقَتْ عَلَيْهَا مِنْ حَوْلِهَا فَكَانَتْ كَغُصَّةٍ فِي الْحَلْقِ فَأَخْرَجَهَا طَائِرٌ فَكَانَ فِي أَشْيَاءِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُبْلِغُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يَضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين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 ذَٰلِكَ يَعْتَدِيهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يُصْلِحُوا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ذٰلِكَ جَنَّتُ يَعْقُوبَ مَا أَمَرَهُ بِأَن يُصْلِحَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 نُحييكم ثم إلي ترجعون كيف تدفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ سَن وَهُن سَغَ سَغَ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيم وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيم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 سواهن سبع سبعان وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الأرض خليفه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا اتعلم حين يفسد فيها ويسفك الدماء اورفن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون قال اني اعلم ما لا تعلمون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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسكب الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها وي يُقَدِّسُ دِمَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وعلم آدم, وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني علمني ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على النار فقال ان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 قال موسى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قال موسى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم انك انت العليم الحكيم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 ندعم باسماء فولا لم اقول لكم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تبتون قال الم اقل لكم ان أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون قال يا آدم أنبئهم بأسماء قُلْ لَكُمْ إِنَّ نَذَمُ بِأَسْمَاءٍ قُلْ أَلَمْ, ألم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ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 قُلْنَا انْزِلْ مِنْهَا فَإِذَا هِيَ تَسْجُدُ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكان مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا أَيَا تَزَوَّجُكِ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا ادْمُسْكُنَّ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنها رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنها رَغَدًا حَيْثُ شِئْت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن زَوْجُكَ الْجَنَّةُ وَكُلَا مِنَّا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا ادْمُسْكُنَّ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شئتما وما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين وكل منها وغدا حيث شئت وما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَإِذَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اِذَ النَّغَمَ الشَّيْقُ وَمَا تَفَجَّرَ مِنَّا كَانَ فِي وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عادُوا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عادُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ورقم في الارض مستقرا ونتع الى حي فتلقى ادم من ربي كلمات فتاب عليه فتلقى تَابَ عَلَيَّ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى 124. إنه هو التواب الرحيم 125. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى 126. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى جَمِيْعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم يَهودًا سَنَنْتَجُ عَفَا جَفَنا خُمْسَ نَارِي وَرَهُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا ابْقُوا مِنَّا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي يَا هُودَ قُلْنَا ابْقُوا مِنَّا جَمِيعًا فَإِنَّ لَيَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى تَلَنَّ ثانِي وَفْدَ جَفْلَ خُنْ فَرَيْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 هم فيها يخالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وان يا ترهبون وانفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وان يا ترهبون يا بني اسرائيل اذكرون عمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي يا بني اسرائيل القرون التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي وَاوفُوا بِعَهْدِ ۚ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ تَذْهَبُونَ وَأَنْفُوا بِعَهْدِ ۚ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاكَ تَذْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وان يا فتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وان يا فتقون وامنوا بما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 وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق في الباطء وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق في الباطء وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق فَإِذَا بَطِئَتْ وَتُولُ الحَثَ وَأَنْتُمْ تَمْلُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تقرؤون الكتاب اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تقرؤون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ الْأَمْرَ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَاسْتَأْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنه ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني اسرائيل اذكرون امتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل اذكرون امتي التي انعمت عليكم وان فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُونِي عَمَّتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إسرائيل اذكرون أمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤمن قَادِمٌ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ فَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يغدو منا علل ولا هم ينسرون واذا جيناكم من ال فيعون يسومونكم سوء العذاب واذا جيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ يَسُؤُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 يَسُؤُنَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ يَدْبَحُونَ أَهْنَا أَقَمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ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 تُغَاوِرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم الليل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون لِذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نَعْفُو عَنكُمْ لِذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فوقان لعنفكم تهتزون واذا ظالم موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجله فتؤلون الى بارئكم فقتلون انفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كل عيل فتغبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند ذلكم ستاب عليكم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوهوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم فَلَمْ تَكُنْ أَن فَتَكُونَ بِاتِّخَاذِ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى بَارِئِكُمْ فَتَسْلُونْ أَمْ فَتَكُنْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمُ الْخَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً تَخُضَّ الصَّوَاعِقَ تُمْطِرُ ۚ قُلْ تُمِيطُونَ ۚ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ رَسَلْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ رَسَلْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَوَاللَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا يَظْلِمُونَ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ امْرَغَدَ وَارْقُلُ الْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَارْقُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وَإِنَّ كُلَّ ذِي خُلُقٍ هَذِهِ الْقَوْمُ يَتَبَكَّلُونَ لَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِنَّ الْبَابَ سُجِدًا وَكُنُ حِطَّةٌ نُوفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا انزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون انزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ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 ذِكْرُهَا وَسِتَاهَا وَفُوهُهَا وَعَدَسُهَا وَبَصَلُهَا قَالَا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَرَنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون يُريدون بأياس الله ويقتلون النبي بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ ادعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها ادعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض دُقُ لِهَا وَفِتَائِهَا وَفُوهِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهد قوم مصر فان لكم ما سالتم اهد قوم مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءا بغضب من الله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 ويقفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحس ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آðُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آْمَنُوا وَنَصَرُوا وَالصَّابِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إن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 مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فَوَلَّىٰ أَخْلُوهُ لَنَسِينَاكَ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ السَّفِينَةِ كُلَّ صَالِحٍ وَرَفَأْنَاهَا وَكَفَّفْنَاهَا لِتُغْرِقَ الْمُجْرِمِينَ فَالْتَقَمَهَا وَهُمْ جَميعٌ مُّحْمَلُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وَمَا فِي لَعْنَتِكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَن بتَوَلَّيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ إِنَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ ذِكْرِي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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بَجَلْنَاهَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ بَجَلْنَاهَا نَكَلاَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 اتتخذون ابونا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين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 قَالُوا انَأْنُ نَأْلَنَ رَبَّكَ يَدَيَّ لَنَا مَنِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ بَقَرَةَ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ بَقَرَةٌ لَا تَأْنِثُ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ لذلك افعلوا ما تؤمرون افعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قَال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ يَفُولُ إِنَّ هَذِهِ بَقَرَةٌ لَا تَأْنِثُ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ افْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ فَإِنَّ مَا تُبْثُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُجَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا, لنا, لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إن يقول إنها ذكرة صفراء فاقع لهم ولا تسو النغي قال اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أظ ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوها وما كادوا يفعلون قول ان انه يقول ان هى بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قال الان اجت بالحق قال الان اجت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فادراتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج, والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها وإذ قتلتم نفسا فابداوحتم فيها والله مخرج, والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها اقُل نَغْرُقُ فِي غَافِيَةٍ كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَتَغَيَّرَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 وما الله بغادرين عن ما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد كسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء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 وَمَ اللَّهُ بِغَادِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ فَذَٰلِكَ لَنُؤْمِنَ لَكُمْ وَقَرَّ كَانَ نَصِيفٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان لا يعرفونه من بعد ما عقلوه وهم يظلمون ابتقمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فَكَيْفَ لَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَطَرِكَ كَانَ طَرِيقُهُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لا يعرفونه من بعد ما ظنوه وهم يعلمون وإذ قال الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا وإذ قال الذين آمنوا قالوا أَمَّا وَإِذَا قَالَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ وَإِذَ بَنَوْا الْمَسْجِدَ وَإِذْ قَالُوا أَسْتَحْفِذُونَهُ بِمَا سَخَّرَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ لَهُ لَذِكْرًا لَّعَلَّ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ يَذَّكَّرُونَ وَإِنَّ جَرَّدَكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ وإن خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ لَا نُؤْمِنُ بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَلَا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَا نُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند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 فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكْولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَخُو boys. فَوَيْلُ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكْلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيَشْتَبُونَ وحيتننن قليلا فوين لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَا إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قل أتقرتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ أَندًا ۖ إِنْ يُرِدْ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا فَلنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ ۖ بِالْأَمْرِ لَهُ كُلٌّ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يَرَىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ لَا يَرَىٰ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار لن من كتب سيئا ثم واحاطت به خطيئته فاولاك اصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إِلَّا لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذِلِكُمُ الْبَاوِيَتَانِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاصِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَاْتَمَّ صُنَّتْ وَقْتُ الزَّكَاةِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن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 يَتِيمَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِل يَحُسْنٌ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وما في يسر ات وقت الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم مرعون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم تَكُمّ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَخْرَجْتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 تَطُمُّ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أُخْرِجْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ مَا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم فَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَاوَاةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَاوَاةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 يَسْأَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَشِيٌّ فِتَنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَ اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ عليه تتاهرون عليه بالاثم والعدوان وان ياتوكم مسرات فادوهم وان ياتوكم مسرات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم وان ياتوكم مسرات فادوهم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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَظَرُوا إِلَى الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ولا يذكر الذي اشترى الحياة الدنيا بالآخره فلا يقسط عنه عذابه ولا هم ينصرون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 اذَا كُلَّمَا جَاءَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ اسْتَضَغُّوا تَسْرِيحًا كَذَّبْتُمْ وَتَرِيكُمْ تَفْتَلُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَضَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفتينا من ذاته بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 فَقُمْ مُسْتَضَغْطٌ تَارِيقٌ كَذَبْتِ وَتَارِيقٌ تَفْتُلُر وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ لَّا نَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ سَقَلِيلًا لَّنْ يُؤْمِنُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَن مَجَاءَ كِتَابُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 الآنته الله على الكافرين الآنته الله على الكافرين بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا رَبَّهُ ذو يَن أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضبٍ على غضب تاءوا بغضبٍ على غضب وللكافرين عذابٌ مهين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 تَرَى غُضِبَ غَضَبًا عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِهِ عَلَيْنَا قَالُوا بِما وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قَالُوا نُؤْمِنُ بِآيَةٍ أُنْزِلَتْ عَلَيْنَا وَيَقُولُونَ مَا وَرَاءَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ انتم مؤمنين قلت لماذا تقتلون <تصفيق> اندياء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 بِما وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِمَا مَعَهُمْ قَالُوا نُؤْمِنُ بِذَا الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَمْ دِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كنتم مؤمنين قل سرين تقتلون ام ديئا الله من قتل انكم تؤمنون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَرَفَعَ إِسْمَاعِيلُ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ لَيْلاً بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قالوا سمعنا وأطعنا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وأطعنا وأشربوا في قلوبهم الليل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم الليل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم الليل بكفرهم قل بما يأمركم به ايمانكم ان كنتم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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة وإن الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صارفين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين, والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين, والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشرفوا ولا تجدنهم احرصا الناس على حياتهم ومن الذين اشرفوا يود احدهم لو عمر الف سنه وما هو بمزحذه من العذاب ان عمر يود احدهم لو عمر الف سنه وَلَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ وَمَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, يعملون وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ولا تجدن لهم احرصا الناس على حياتي ومن الذين اشفق يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحذه من العذاب ان يعمر يود احدهم لو يعمر الف سنه ولا هو بمزحزحه من العذاب اي وامم والله بصير بما يعملون والصادق بصير بما يعمل قل من كان عدو الjبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدو الjبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أمي كال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أمي كال فإن الله عدو لله الكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريله وميكالى فان الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبليل عمي كان فإن الله دول للكاتري ولقد أنزلنا إليك آيات دينات ولقد أنزلنا وما يفسر بها الا الفاسقون وما يفسر بها الا الفاسقون ولقد انزلنا اليك ايات بينات قرف انزلنا وما يفسر بها الا الفاسقون وما يفسر بها الا الفاسقون اول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم اول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق بل أكثرهم, بل أكثرهم لا يؤمنون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق, فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَدْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ 117. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 118. ولما جاءهم رسول من عند الله يَدَّلَّى <سؤال> لَا <سؤال> يُصَدِّقُ كُلُّنَا مَا هُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ مصدق معهم نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَهْوَاهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلنون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلنون الناس السحر وما اننا لكيد بابلا موتو وما موت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر وانا يعلمان من احد حتى يقولا اننا نحن فتنه فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ أَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق وَلَبِثَ سَمَاءَ شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِثَ سَمَاءَ شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, لو كانوا يعلمون وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب ناروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَنْ يَضُرُّوا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ لَيَنْتَهُوا وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمتوبه من عند الله خير ولو انهم امنوا واتقوا لمتوبه من عند الله خير لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَكَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون لم كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم وللكافرين عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا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 الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين لان ينزل عليكم من غير من ربكم والله يخطف برحمته من يشاء والله يخطف برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يَسْتَخْفِي بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية أو ننسها هناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله على كل شيء قدير مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بخير, من بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض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 ومن يتبثل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كثير من حل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من مات دنجل له الحس صافوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره صافوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير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 يَحْسَدُ الْحَسَدَ مِنَ الْيَدِ أَنْفُسُهُمْ مِمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَسَدُ قَفُوا وَاصْبِرُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ قَفُوا وَاصْبِرُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللهم على كل شيء قل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ولا تقدموا ل يجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِير وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا هُدَنَا أَوْ نَصَارَى وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدَنًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ وَهَا أَتُوبُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ وَلَا تَوُبُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَوُبُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ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 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم كَذَلِكَ قَوْلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لَمَّا يَحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ وقالت اليهود ليست النصارى ان وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولهم في الاخره عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها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 وَاللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَوَلُّوا وَجْهُ اللَّهِ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَوَلُّوا وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وللله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فاين ما تولوا فثم وجه الله فاين ما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا فقال اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والارض بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون كل له قانتون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 بَدِيعُ السماوات, السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ سَيَكُونُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 كَذَلِكَ قَوْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ كَفَى اللَّهُ كُلَّ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُرْكِلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا نُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم فَأَنَّىٰ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ كَافِرُونَ لِذِي قَوْلٍ الَّذِينَ مِنْ قُلُوبِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ أَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَرِينًا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ قَرِينًا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ أَرَأَيْتَ وَأَصْحَابَ الْجَحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَضًا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى مَرْيَمَ وَهُدَى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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَضًا عَن كَالْيَهُودِ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك يؤمنون به الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك ومن يتكبر به فاولئك هم الخاسرون ومن يفتخر به فاولئك هم الخاسرون يا بني رَأَي لَذْكُرُونَ عَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا بَنِي اسْأَلُونَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا لَا نَضُرُّ وَلَا نَفْعَلُ يا بني اسرائيل اذكرون نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل اذكرون نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا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 تقو يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها يعلن ولا تنفعها شفاعة ولا ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نَبُن قَالَ اني جاعلك للناس اماما قَالَ اني جاعلك للناس اماما قَالَ ومن ذريتي قَالَ ومن ذريتي قَالَ لا ينال عهد الظالمين قَالَ لا ينال عهد وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنَّنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ قَالَ لَا يَنَالُ وَعْدِي الظَّالِمِينَ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 وَاعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلقَائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَاعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلقَائِمِينَ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 إِنَّ مَن صَلَّى وَاذْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلقَائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَاذْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلقَائِمِينَ والله كثير وارزق يسود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن من بالله واليوم الاخر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَابْصُرْ فِيهِ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِكَ وَمَنْ آمَنَ وَأَرِنِي مِنْ آيَاتِكَ الكُبْرَى قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ الْتَقِهِ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ قَالَ وَمَنْ فَمَا سَوْفَ يُمَتَّعُ قَلِيلاً ثُمَّ أُنْزِلَ إِلَى عَذَابٍ دَؤُوبٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم قَالُوا وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْرُوهُ إِلَى عَذَابٍ نَّهِيٍّ قَالُوا وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْرُوهُ إِلَى عَذَابٍ نَّهِيٍّ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا اتَّخِ مِنَّا مَثَابَةً إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السميع العليم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تُقَدِّرُ مِنَّا أَكَأَنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَرَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ هَلْ نُنَاسِكُنَا وَطُعْنَا وتب عَلَيْنَا وَتُبَا عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتُبَا عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وتُب علينا وتُب علينا انك انت التواب الرحيم وتُب علينا انك انت التواب الرحيم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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ومن يغضب عن ملة ابراهيم انما من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا ولقد اصطفيناه بالدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين وانه في الاخره لمن الصالحين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 رب أسلمت, اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفا لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اذي الله لن يبني ويعفوه يا دنيا ان الله استطاع في الدين فلا تموتن الا وان ووصى بها إبراهيم بنيه ويعفوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعفوب يا بنيه أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ 64. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاق إلها واحداً ونحن له مسلمون 66. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاق إلها واحداً ونحن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 يَسْأَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا فقالوا كونوا يهودا ام نصارى تهتدوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا فَأْهَلُوا كُولُ فَصاروا تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيف قل بل مله ابراهيم حنيف وما كان من المشركين اولو امنا بالله وما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 القوم والاسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا هُوَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِهِ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ والاسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الاسباط ولا فَإِنْ آمَنُوا بِلِسْمَانَ انْتَهُ دِيكَ فَقَدِ اهْتَدوا وإن, وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وإن تولوا, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لِوَا تَ اللَّهُ غث الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون ومن احسن لنا الله صبغه ونحن له عابدون غث الله صبغه الله. ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون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 وردنا في الله وهو ربنا وربكم ولدا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 نَحْنُ لَهُمْ نُخْلِقُ ام تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قَوْمَ يَفْدَوْنَ الْأَسَافَهَ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَاهِدًا عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَاهِدًا مِنَ الله وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا الله بِغَافِلٍ إِنَّ النَّاسَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِلَٰهَنَا إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْطَطُ كَانُوا هُدًا أَوْ نُقَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَن ظَلَمَ مِنَّا من كَتَنَ شَادَّتَ النَّدَمِ من, مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لا ما كسبت ولكم ما كسبتم لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون عما كانوا يعملون تلك امة قد خلت تلك امة قلت قلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون مما كانوا يضرون